الحقة ما الحاقه ما الحاقه وما أ د ر ا ك ما الحاقه كذبت ثمود عاد ب ا ل ق ا ر ع ة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 فاما من أ اوتي كتابه بيمينه فيقولها أ اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه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 وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله اكبر الله